شرح الإبانة الصغرى للإمام ابن بطة رحمه الله واليوم هو الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين بعد الأربعمائة والألف ولا يزال كلامنا موصولا بالمناهي الفقهية التي سردها المؤلف رحمه الله وطول في سردها وبعضها معتمد على آية بعضها معتمد على فقه بعضها معتمد على حديث وهذه الحديث قد يكون بعضها صحيحاً وقد يكون بعضها ضعيفا بل قد يكون بعض منها لا أصل له كان الكلام في المجلس الماضي شرحا لقوله وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العروسات والنياحات والحمامات وعرسه أي زوجته وقد شرحنا ذلك وذكرنا بعض دلائله ووجوهه في المجلس الماضي قال ان يطيعها في هواها ان يطيعها في هواها قال يعني أن الرسول عليه الصلاه والسلام قال بعد ان ذكر الحكم ذكر دليله ومن أطاع امراته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار وهذا الحديث رواه الديلمي عن علي رضي الله عنه وهو حديث موضوع والحديث الموضوع هو المكذوب الذي لا أصل له وإن لم يكن في الرواية أيضا قوله في كل ما تريد الزوايا ليس في هذه الجملة وإنما منطع امرأته أكبته على وجهه في النار لكن من باب الفائدة نقول بأن طاعة الرجل لزوجته ليست محرمة على إطلاق أو بإطلاق وليست واجبة واجبة او جائزة باطلاق وانما بحسب نوع الطاعة فاذا كانت طاعة في الامور المشروعة والجائزة لها حكمها واذا كانت طاعة في المباحات او التوسع فيها لها حكمها ان كانت طاعة فيما امر الله به لها حكمها فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي بل في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا عليه الصلاة والسلام إذا هويت عائشة الشيء تابعها عليه لكن من البداهة بمكان أن نشير إلى أن الهوى قسمان هوى يوافق شرع الله وهوى يخالفه ولا نتصور قط أن تكون متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما هويته أو كانت تهواه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا في نطاق المشروع والجائز والمباح دون المكروهات فضلا عن المحرمات هذا لا يتصور فعله من عامة أهل الإسلام فكيف بخاصتهم أو من خاصتهم فكيف بسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم والحقيقة في هذا الحديث فائدة وهي حرص الرجل على زوجته ما استطاع إلى ذلك سبيلا ضمن ما يقدر عليه ضمن ما يقدر عليه فلو طلبت بعض المطالب حتى في المباحات ينبغي أن لا يشدد لأنه إذا شدد على كل شيء فإنه قد يضيع الأهم بتركيزه على الأدنى وهذا خلل وهذا غلط فهو فلو أنه هون من أمر المباحات والأمور الجائزة وما أشبه فإنه إذا منع من الأمور المشتبهة أو المكروهة ولا نقول المحرمة فإن قوله يكون مقبولا أما إغلاق الهواء وقطع الماء بحجة الالتزام بالشرع دون التمييز بين المحرمات والمكروهات والمستحبات أو المشروعات والمباحات فهذا لا يجوز وأيضا هناك حديث رواه الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هلكت الرجال حين أطاعت النساء ولكنه أيضا حديث ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله فلا شك ولا ريب أن حقوق الوالدين من الكبائر وقد لا يقل عنها قطع الرحم وأما المواساة فبحسبها الأقرب فالأقرب ولا دل على ذلك واضحة وظاهرة ومعروفة ولا نريد أن نطول في الاستدلال بها فمن قدم رضا زوجته على رضا والديه بما يخالف شرع الله او بما يكون سببا في عقوق والديه فهذا لا شك مخالف للشرع ويقع فيه صاحبه بالكبائر نسأل الله العافية والواجب ان تكون الزوجة سبيلا يطيع به زوجها ربه ويحفظ لوالديه بالرهما لا أن يكون ثمة شيء على حساب شيء وأن يكون حكم مضادا لحكم فهذا لا يقع إلا من المخذولين أما من كان من الموفقين فيستطيع بتوفيق الله ومنته وتيسيره أن يضبط الأمر وأن لا يخلط بين الوجبات قال وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم وهذا لا أصل له هذا لا أصل له وأما ما يشتهر بين العوام من قولهم ايش شاوروهن وخالفوهن فنص السخاوي ايضا على انه لا اصل له ايضا نص السخاوي على انه لا اصل له و أيضا روي عن عمر بسند ضعيف من قوله خالف النساء فإن في مخالفتهن البركة وأيضا هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عندنا في هذا الباب حديثان صحيحان الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة هذا الحديث في صحيح البخاري وطعن في هذا الحديث بعض المعتزلة القدماء وبعض أفراخهم من الحدثاء والمحدثين والمحدثين لا من المحدثين وهذا طعن فاشل قد رد على هذا الطعن عدد أهل العلم قديما وحديثا الحديث صالب بخاري وهو صح كتاب بعد كتاب الله يليه صحيح الإمام مسلم فالأمر ليس بهذه السهولة أو بهذه الصورة التي يقتحم فيها الجهلة إطار السنة وعلومها كما سمعت أمس بأذني من يوسف القرضاوي يضاعف حديثا في صحيح مسلم وهو حديث حذيفة اثناء مناقشته لمسألة المظاهرات والتي نرى ونعتقد انها لا تجوز تحت اي اسم, تحت أي اسم وباي دافع لما يترتب عليها من مفاسد لا يعلم بها, بها الا الله ولسنا من القائلين بالتجارب نقول نجحت المظاهرات في تونس وهذه نجحت في مصر فلعلها تنجح هناك أو هناك التجارب المخالفة لشرع الله والمناقضة لأحاديث رسول الله صلى الله وسلم لا وزن لها الحديث الذي ضعفه في صحيح مسلم من طريق يبي سلام المعاوية وأنا أعلم جيدا أن القرضوي ليس من أهل الحديث ولا يحسن الحديث ولا علم الحديث فضعفه بحجة أن في سنده انقطاعا وقد أصاب في هذه لكنه أخطأ مرتين في غفلة علمية شديدة المرة الأولى أن للحديث م... متابعات وطرقا متابعات لأبي سلام من سبع بن خالد ومن اليشكري وغيرهما من الرواة بحيث يجزم الواقف من أهل الحديث على ثبوته. فضلا عن الشواهد انا سافترض انه لا يوجد متابعات وطرق وانما يوجد فقط رواية مسلم المنقطعة الشواهد الاخرى وهي كثيرة لماذا التغافل عنها ولا اقول الغفلة عنها اذا غفلت عن, عن الطرق والمتابعات لرواية مسلم فكيف تكون الغفلة عن احاديث في الصحيحين فضلا عن السنن ومسعد امام احمد متعددة فيها المعنى نفسه وما هو الحديث الحسن الا هذا فالجرأ على الصحيحين واحدهما لمجرد مخالفة الاهواء لا تجوز ومن أعجب استدلاله الذي أراد أن يضعف فيه الحديث أنه قال هذا حديث يخالف القرآن لماذا؟ لأن القرآن نهى عن الظلم وهذا الحديث يقول اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك فهذا اقرار للظلم الذي نهى عنه القرآن هذه طريقة تضحك لها ومنها الثكالة طريقة نابية بعيدة عن العلم بعيدة عن المعرفة بعيدة عن الحق بعيدة عن الهدى وفيها خلط بين الأحكام الطاعة للحاكم الجائر أو الظالم شيء والطاعة له في ظلمه شيء آخر له على ظلمه شيء آخر ألا يرى أن درجات المنكر أن درجات تغيير المنكر وإنكاره ثلاث ما أدراه أن هذا الإنسان أنكر بقلبه وإن لم ينكر بلسانه أو بيده أليست هذه من درجات إنكار المنكر فكيف نخلط بين تحريم القرآن والسنة للظلم وهذا لا ينكر ولا يستنكر ولا يشكك فيه الحجج والأدلة فيه الظاهرة وباهرة والأمر الثاني عدم الخروج على الحاكم وطاعته بالمعروف دون موافقته على ظلمه وعلى فساد والناس عندما يفعلون مثل هذه الفعيل يغيب عنهم أن الله تعالى قال عن نفسه وهو القاهر فوق عباده يغترون بجموعهم يغترون بنتائجهم يغترون بفعائلهم وصنائعهم في الوقت الذي تغيب عنهم بل اقول عن اكثرهم المسلمات العقائدية والاصول الدينية ضعف حديثا في صحيح مسلم واستذل بحديث من حديث السيرة ضعيف بالاتفاق وهو حديث ان عمر رضي الله عنه في اول اسلام خرج صفين مع بعض الصحابة قال هذه مظاهرة والحديث ضعيف بالاتفاق المحدثين وهذا منهج سيء جدا قد تلقاه القرضاوي من شيخه محمد الغزالي حيث يقول في مقدمة كتاب فقه السيرة يقول الحديث إذا وافق معنى كلامه الحديث إذا وافق القواعد العامة وفهمه للإسلام وقواعد الشريعة فأقبله وأستدل به ولو كان ضعيفا والحديث إذا خالف القواعد العامة ومقاصد الشريعة وفهم للإسلام فإنه ضعيف ولا أستدل به ولا أقبله رحم الله قواعد علم الحديث وأصول المصطلح وأسس السنة رواية وذراية ورعاية وهل عقلك يا هذا ويا ذك هو المعيار؟ ما لم تفهمه قد يفهمه غيرك ممن هو أفقه منك وأعلم منك وأدرى منك وكم من مرة ومرة استدللنا مبينين وبينا مستدلين بكلام الإمام أبي بكر بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة حيث كان يقول ايتوني بأي حديثين تظنون فيهم التناقض حتى أكشفه لكم هذه عزة السنة وعزة أهل السنة وعزة العلم وأهل العلم ومكانتهم ومنزلتهم وثقتهم بالدين والعلماء الربانيين العاملين بخلاف هؤلاء الذين يكادون يكونون كمن يعبد الله على حرف تصلى الله العافية لذلك هذا منهج فاسد ورأي كاسد موروث عن المعتزلة القدماء والعقلانيين الخبثاء باسم السنة وباسم الفقه وباسم الدين وباسم السياسة كل سياسة وكل سياسة تخالف الشرع فهي مردودة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسوهم الأنبياء أي تقودهم وترعاهم بماذا؟ هل كان ذلك بحسب الأهواء والعواطف؟ أم كان ذلك بحسب قال الله قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن أعجب العجب أن هذه الفئة عندما ضعفت حديث البخاري أيضا بالطريقة العرجاء العوجاء هذا ضعف حديث مسلم بحجة مخالفته للقرآن ولا مخالفة هذا يفتح صغار الطلبة وأقلهم علما وأصغرهم سنا وأولئك ماذا صنعوا قالوا هذا الحديث غير صحيح لماذا غير صحيح قال لأن مارغريت تاتشر حكمت بريطانيا ولأن أنديرا غاندي حكمت الهند ولأن كيليو بطرا حكمت مصر إلى آخر هذه الفلسفات الفارغات الباردات الخاويات وهل هؤلاء أفلحوا حتى نقول إن الحديث مردود بدليل أحوال هؤلاء أو أحوال أولئك هذا غير صحيح ثم سنفرض أنه قد وقع من هؤلاء بعض الفلاح ولم يكن فالحكم دائما في الغالب والنادر لا حقن له هذا على صرد وقوع مثل هذا الشيء فكيف وهو لم يكن ايضا قلنا هناك حديثان هذا هو الحديث الاول والحديث الثاني في صايل بخاري في قصة صلح الحديبية ان ام سلمة رضي الله عنها اشارت على النبي صلى الله عليه وسلم حين امتنع أصحابه من أن ينحروا هديهم أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلم أحدا منهم كلمة حتى ينحر بدنه ويحلق ففعل صلى الله عليه وسلم فلما رأى أصحابه ذلك قاموا فنحروا فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاع أم سلمة فيما أشارت إليه لم يقل شاورهن وخالفهن لم يقل هذه امرأة وأنا رجل هذه فرد أفراد المجتمع وأنا النبي أو أنا الإمام لم يكن شيء من ذلك أبدا فمن أشاره بشورى حق وصدق فإن الحق والصدق والصواب لا يعرف بالذكورة والأنوثة إنما يعرف بالدليل والحجة والبينة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين أما الأحكام المطلقة أن الرجال أعقل من النساء بشكل عام نعم لكن هذا يمنع من أن يكون في النساء أو في بعض النساء من هن أعقل من بعض الرجال لا يمنع هل هذا يمنع من أن يكون في مشورة بعض النساء ما هو أفضل من مشورة بعض الرجال لا يمنع هذا فقه يجب أن يفهم وأن يستوعب وأن يعرف لا أن تكون فيه الأمور بعمومات أو بكلمات أو عبارات يتورثها الناس من غير حجج ولا بينات ومن غير أدلة ظاهرة صاطعات ليس هكذا الحق وليس هكذا أهل الحق قال ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن كما قال تعالى ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وكما قال تعالى أيضا وعاشرهن بالمعروف فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان نصوص كثيرة في بيان فضيلة الرفق واللطف والهوينة في معاملة الزوجة ومعاملة المرأة بالعموم قالوا أمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهم في القسمة بينهم إذا كان عند الرجل أكثر من زوجة. فالشرع الحكيم أمر بالعدل والتسوية في القسمة وأدلت ذلك أيضا معروفة ولا نريد أن نطول أو أن نكرر لكن ينبه على أمور فيها شيء من الدقة التسوية المقصودة في القسمة والعدل فيها متعلقة بالسكنة والنفقة والملباس والمأكل وما إلى ذلك أما ما يتعلق بالقلب فلا يستطيع أحد أن يجزم أو أن يرغم قلبه على التسوية والمساواة هذا الشيء يجده الإنسان في نفسه بين أولاده فضلا أما هو معروف في طبائع الناس من عدم القدرة على ضد ذلك وأما حديث اللهم إن هذا قسمي كثير من الناس يقول قسمي خطأ القسم هو اليمين والقسم هو القسمة حديث اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني بما لا أملك فهذا رواه أصحاب السنن الأربعة عن السيدة عائشة وأرجح الأقوال أنه حديث ضعيف ولا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيحا صحة المعنى لا يلزم منها صحة السند ولكن باليقين عندنا أن صحة الحديث يلزم منها ولابد صحة المعنى ولا نقول كما يقول العقلانيون وأفراخهم وأتباعهم قد يكون هناك حديث صحيح السند لكنه ضعيف المتن هذا لا يمكن إلا أن يكون سببه رجعا إلى الثند من وهم أو غلط أو سهو أو نسيان وهذا ما يسمى علم علن الحديث وهو أدق علوم الإسناد أما أن نقول هذا حديث صحيح ثم نقول مخالف هذا قول قبيح ولا يجوز ولا ينبغي أن يطلق لا بد أن توجد العلة في السند لأن السند في تعريف العلماء هو الطريق الموصل إلى المتن فكيف نصل إلى المتن بالسلامة والأمان والطريق فيها مطبات وحفر لا يمكن إذن هذه الطريق إذا صحت صح المتن وإذا كان فيها خلل كان الخلل في المتن هذا أيضا يجب أن يفهم الأمر الثاني أنه لا تجب القسمة في الفراش وإن كانت واجبة في المبيت فلا يلزم في كل مبيت أن يكون فيه لقاء بين الزوجين وإن كان هذا المبيت واجبا فيه القسرة هذه نقطة أيضا يقطع فيها كثير ناس لكن قد يقع إذا كثر الأمر بالالتزام بما أوجبه الشرع من المبيت ثم الإهمال للقاء الزوجين في الفراش إذا كثر ذلك بحيث يؤدي إلى ضرر فجاء هنا النص الآخر بالعمومة في النهي عن المضارة النص القرآني ولا تضاره فضلا عن النصوص النبوية لا ضرر ولا ضرار لأن هذا لا شك ولا ريب فيه تأثير سيء للغاية على المرأة التي يهجرها زوجها ولا يقربها وما اشبه ذلك بحجة, بحجة ان الشرع اوجب المبيت ولم يوجب الفراش هذا قد يكون له اسبابه قد يكون محدودا قد يكون لظرف طارئ قد يكون قد يكون لكن ان يتخذ ذلك وسيلة لافساد العلاقة الزوجية والاضرار بالمرأة الصابرة فهذا حينئذ لا يجوز ايضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث معروف لكن نذكر به وهو في سنن التربذ من حديث ابي غريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عندهم امرأتان طبعا امرأتان فاكثر لا يأتينا ظاهري أهوج ليقول هذا الحديث في المرأتين إذا كان ثلاثا إذا كان ثلاث نساء لا يدخل وإذا كان أربع نساء لا يدخل هذا فقه قبيح وأعوج هذا يسمى عند أهل العلم قياس الأولى يعني إذا كانت عندهم رأتان فهذا حكمه فكيف إذا كان عنده أكثر ولا تقل لهم أف إذا نهى عن الأف من جواب أولى أن ينهى عن الكاف هذا هو الفقه في الدين قال عليه الصلاة والسلام أن كانت عندهم رأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط نسأل الله العافية الحديث سنده صحيح قال ونهى عن أذى الجار وأحاديث النهي عن أذى الجار الحقيقة كثيرة بل نصوص القرآن جاءت في الحظ على الجيرة ويكفي أن نتذكر وأن نذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سورثه وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم أو من كان يؤمن بالله وليم بالآخر فلا يؤذي جاره وحديث الرجل الذي آذى جاره فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الجار المؤذى بأن يخرج متاعه إلى جادة الطريق وكلما يسأل يقول أذاني جاري وأمر للرسول الله بهذا لعن الله جارك لعن الله جارك حتى وصل الخبر إلى ذلك الجاري فجاء إلى رسول الله يا رسول الله لقد لعن للناس قال لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض فالأمر خطير واليوم للأسف الشديد يكاد صنيع أكثر الناس في عدم احترام الجار وعدم الوفاء له وعدم الرفق به وعدم التواصل معه بل حتى أحيانا يكون الناس في شقق سكنية او عمارات لا يعرف الواحد منهم اسم جاره تمر السنة وراءها السنة ولا يعرف اسم جاره ولا يكاد يلاقيه حتى في العيد فاذا لقيه في العيد هذه ما شاء الله في هذا الزمان شيء يعني متميز هذا كله مما لا يجوز لان فيه الاذى ايضا هذا نوع من الاذى عدم الوصال قطيعة والقطيعة وذا. قال وعن التطاول في الأنساب يعني الطعن والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثنتان بأمتي هما بها كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات وهذا الكفر عند أهل العلم كفر أصغر وبعض أهل العلم يسمي الكفر الأصغر الكفر العملي وأنا أعتقد أن هذه التسمية وإن استعملها علماء أكابر فحول هذه التسمية مما يجب أن نتأنى فيها لأنها ولدت في أذان بعض الناس أن الكفر لا يكون في العمل وهذا غير مراد عند القائلين في الكفر الأصغر إنه كفر عملي هذا غير مراد لكنهم اصطلحوا أن كلمة كفر عملي تساوي كلمة كفر أصغر ولم يرد في مطلقا أنه لا يقع الكفر الأكبر في العمل وإلا فقد اتفقوا جميعا أن الذي يسجد قاصدا لغير الله كافر وهذا عمل أن الذي يهين المصحف كافر وهذا عمل إذن هناك من الأعمال ما هو كفر وما هو ردة وخروج عن المله. لكن أكرر المرة الثالثة لم يرد ولم يقصد وأنا سبحان الله بالأمس القريب وأنا أقرأ في الشرح الممتع للشيخ من عثيمين فإذا به يصف بعض الكفر الأصغر بأنه كفر عملي أنا أقول كاستلاح هذا معمول به لكن دفعا للتوهم الأصل أن يجتنب وأن يؤتى بلفظ كفر أصغر هذا أطبط للذهان والأفهام قال والهمز والغمز الهمز والغمز قال العلماء الهمز واللمز هما نوعان من التعييب يعني أن يعيب أحد على أحد فهذا يقال فيه إنه همز ولمز لكن فرقوا تفريقا دقيقا فقالوا الهمز الهمز يكون بالغيبة والقفا واللمز يكون بالمواجهة هذا يقوله بعض اللغويين وبعض آخر يقول كما في مختار الصحاح قال الهمز كاللمز وزنا ومعنى الهمز واللمز من حيث الوزن نفس الوزن ومن حيث المعنى نفس المعنى هذا ايضا يقوله بعض اهل اللغة واما الغمز فهو كاللمز ايضا نحن فرقنا اولا بين الهمز واللمز وذكرنا ان بعضها العلم يفرق بينهما اما الغمز واللمز فكلاهما بمعنى فهو التعييب نص القرآن الكريم ويل لكل همزة لمزة ونص القرآن الكريم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم نصوص طاطعة في تحريم هذه الصنائع وفي سنن ابي داود والنساء من حديث سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال انه لا ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين خائنة الاعين هنا بمعنى الغمز الشائع معناه بين عامة الناس يغمز في عينيه هكذا وهكذا يحرض وينبه وما أشبه هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي وهذا مخالف للنص ما ينبغي لنبي أو لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه يده والله عز وجل ماذا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا إثما أو مهتانا وإثما مبينا نسأل الله العافية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنوة داود من قال في مؤمن ما ليس فيها اسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج من قال وثمت في الرواية زيادة لا تصح وهو حتى يخرج من ما قال وليس بخارج زيادة وليس بخارج أرجح الأقوال عدم ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وشتم المماليك المماليك يعني الرقيق العبيد وضربهم أينها الشرع عن شتم المماليك وضربهم وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون يعني هذا في الحقيقة من أعظم حقوق الإنسان التي سبق بها الإسلام منظمة حقوق الإنسان الدولية لم يمضي عليها أكثر خمسين أو ستين سنة بينما هذه الأصول العظيمة في رعاية حق الإنسان بصفته إنسانا ولو كان عبدا مملوكا بأن يلبس وأن يطعم وأن يكسى وأن لا يثقل عليه وأن لا يضرب ولا يشتم سابقة كيف لا وهي من الله في كتابه أو فيما أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه عير رجلا بأمه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل كان من المماليك يعني عبدا رقيقا قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر إنك امرء فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني كونه مملوكا عندك لا يجيز لك أن تعيره أو أن تضربه أو أن كذا وكذا بل قالهم إخوانكم وهذا في القمة من المساواة والعدل والاحترام والتقدير جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيقه فإن كلفه ما يغلبه أو ما لا يطيقه فليعنه عليه يعني ساعده ممكن هناك أشياء تكون ثقيلة لكن على الأقل المساعدة والعون هذا هو الإسلام وهذه رحمة الإسلام وهذه عظمة الإسلام قال وأن يعفوا عنهم ولو أذنبوا في اليوم سبعين ذنبا الله أكبر الله اليوم الواحد لا يصبر على زوجته ولا على ولده فضلا عن خادمه فضلا عن عبده ومملوكه فيما لو وجد لا أقول سبعين هذا عدد يعني كثير جدا والله يكاد سبع مرات ولا خمس مرات ولا أربع مرات حتى لو مرة واحدة ممكن تقول مليون مرة أنا قلت لك ما تفعل كذا وفيما نفعلها إلى مرة واحدة من ضيق النفوس وضيق العطم وسوء الأخلاق التي نسأل الله عز وجل أن يطهرنا منها ونبعدنا عنها وفي سنن أبي داود هذا الكلام الذي ذكره المؤلف مبني على حديث صحيح لكن في الحديث الصحيح فائدة زائدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم تأمروا يا إخواني يعني العفو عن الخادم موجود في نفوسهم وموقور في عقولهم وقلوبهم لكن السؤال كان عن ماذا كم مرة فسكت من الذي سكت؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم عاد عليه الكلام الرجل عاد الكلام والسؤال الى رسول الله او على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصامت ايضا مرة ثانية ايضا ما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام فلما كانت الثالثة سأله ايضا للمرة الثالثة كم نعفو على الخادم قال اعفو عنه كل يوم سبعين مرة صلى الله على رسوله الكريم الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام وهو القائل ان الله حرم النار على كل هين لين قريب سهل وهو القائل صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون وهو القائل صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجمل الأنف إذا قيدا قاد وإذا استنيخ على صخرة استناخ أين هذه الأخلاق أين هذه الآداب أين هذه المسلكيات العاليات لا أريد أن أقول في عامة الناس ولا أريد أن أقول في عامة خاصتهم ولا أريد أن أقول في خاصتهم بل أقول في خاصة الخاصة وليس لها من دون الله كاشفة وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم كذلك